وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيباً يا بيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 فإن المرأة المسلمة تسعد في دنياها وآخرتها حين تقتفي أثر خير نساء عشن في أفضل القرون وتربين في أجل البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله مكانتهم وأجل قدرهم وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِالثَّمَاءِ عَلَيْهِمْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزْهُ يَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُمَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُمْ زَوْجَاتٌ مُبَارَكَاتٌ وَنِسَاءٌ عَظِيمَاتٌ قولا هم المرأة العاقلة الحاذقة ذات الدين والنسب خبيجة من دخويلد رضي الله عنها نشأت على التخلق بالفضائل والتحلي بالآداب والكرم واتصفت بالعفة والشرف كانت تدعى بين نساء مكة بالطاهرة تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت نعم زوجة له آوته بنفسها ومالها ورجاحة عقلها وفي أحزانه عليه الصلاة والسلام كان يأوي إليها ويبث إليها همومة نزل عليه الوحي أول نزوله ورجع إليها يرجف فؤاده من هول ما رأى وقال لها ما لي يا خديجة لقد خشيت على نفسي فتلقته بقلب ثابت وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا لاحق الإسلام في دارها فكانت أول من آمن من هذه الأمة قال ابن الأثير رحمه الله تعالى خديجة أول خلق الله إسلاما بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة عظمة الشدائد على النبي صلى الله عليه وسلم في مضع دعوته اشتد به الأذى فكانت له قلبا حانيا ورأيا ثاقما لا يسمع من الناس شيئا يكرهه ثم يرجع إليها إلا ثبتته وهولت عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله وبدها إذ حرمني أولاد النساء خديجة عظيمة بارة بزوتها وقم حنون على أولادها جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم أدبها رفيع وخلقها جم لم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الكلام ولم تبده في خصام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبليل فقال بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قال السهيلي وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب يعني, يعني قصب من لبلر مجوف لأنها حازت قصب الصفق إلى الإيمان لا صخب فيه ولا نصب والصخب ارتفاع الأصوات واختلاقها والنصب التعب وإنما قال لا سخب فيه وما نصب لأنها رضي الله عنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعبه يوما من الذهب فلم تسخب عليه يوما ولا آذته بل أزالت عنه كل تعب وآذسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها فرضي الله عنها وغالها وجعل الجنة متقلبها ومثواها وهكذا, وهكذا فلتكن النساء أو لا يكن لا كما تكون عليه بعض نساء عصرنا وما أكثرهم ترد على زوجها الصاع بالصاعين والكرمة بالكلمتين وتقابل المليح بالقبيح والحسنة بالسيئة تكفر العشير ولا يترى باليسير ترد الموجود وتتكلف المفقود وربما وصل بها الأمر إلى أن تضرب زوجها اذا ان تضرب زوجها بعد العمر المديد كما تضرب الطفل كما تضرب الطفل الوليد ولقد سمعنا من تفعل ذلك بزوجها وهذا من عجائب الدهق في وقت لا يستطيع ان يمنع نفسه منها إذا كشات انيابها وابرقت عيناها بعد ان خارت من هقوها وركبه العجز والحاجة كانت رضي الله عنها راضية مرضية عند ربها يقول صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل إذا أتتك خديجة فأقرئ عليها السلام من ربها ومن قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه فضيلة لا تعرف صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها أعلى شأنها وشكر صحبتها تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأل من ثناء عليها واستغفار لها حفظ لها ودها ووفاءها فكان يكرموا صاحباتها بعد وفاتها تقول عائشة رضي الله عنها وربما ذبح الشاك ثم يقضعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديقات خديجة فربما قالت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول لها إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أختها بعد وفاتها فحزن كثيرا وقال ذكرتني بخديجة كملت خديجة في دينها وعقلها وخلقها يقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد سبقت نساء هذه الأمة إلى الخيرية والشرف يقول صلى الله عليه وسلم خير نسائها يعني نساء زمانها مريم بنت عمران وخير نسائها أي خير نسائها به الأمة خديجه صلحت في نفسها واصبحت بينجها واصبحت بيتها, بيتها فجنت ثمرته فجنت ثمرات جهلها فاصبحت هي وابنتها فاطمه خيرا نساء العالمين في الجنه يقول صلى الله عليه وسلم افضل نساء الجنه خديجه وفاطمه ومريم واسيه كانت عظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوج مرأة قبلها ولم يتزوج مرأة معها إلى أن تنفيت رضي الله عنها فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لفقدها وفي بيت الصدق والتقوى ولدت عارشة بيت أبي مكرم الصديق رضي الله عنهما ونشأت في بيت الإيمان فأمها صحابية وأختها أسماء ذاكم بطاقين صحابية وأخوها صحابي ووالدها صديق هذه الأمة فرعت في بيت علم كان أبوها علامة قريش منحها الله ذكاء متدفقا وحفظا ثاقما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها فاقت نساء جنسها في العلم والحكمة وكانت لعلوم الشريعة وعاء يقول الذهبي رحمه الله تعالى عائشة أفقه نساء الأمة على الإطلاق ولا أعلم في أمة محمد بل ولا في بل ولا في النساء مضرباً امرأة أعلم منها سمت على النساء بفضائلها وجميل عشاءتها يقول عنها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليحب الا طيبا يقول عمر بن عاص رضي الله عنه اي الناس نحب اي الناس احب اليك يا رسول الله قال عائشه قلت فمن اجال قال ابوها لم يتزوج بك لم يتزوج عليه الصلاه والسلام بكرا غيرها ولا نزل الوحي في نحاف امرأة سواها عفيفة في نفسها عابدة لربها لا تخرج من دارها لألا يراها الرجال محققة قول ربها جل وعلا وقال في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والله عز وجل من يحب والامتدام على قدر الإيمان بهتت رضي الله عنها وعمرها إذن عاما قالت فبكيت حتى لا أكتحذ بنوم ولا يرفع لي دمع حتى أظن أبراي أن البكاء فالق جميل واشتد بها البكاء قال ابن كثير رحمه الله تعالى فغار الله لها وأنزل ضراءتها في عشر آيات تُتبى على قر الزمان فسمى ذكرها وعلى شأنها لتسمع عفافها وهي في صباها فشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بمغفرة ورزق كريم لم تزم رضي الله عنها وغضاها ساهرة على نبينا صلى الله عليه وسلم تقوم بخدمته وتعالده حتى توفي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي ليلتها وبين سحرها ونحرها فرضي الله عنها وعن أمهات المرمنين وعن الصحابيات أجمعين ورزق الله نساء زماننا حسن الاكتداء بهم إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنَالُكَ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. الحمد لله رب العالمين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 أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وانفرجت به نحوا من ثلاث سنين كانت جليلة النبينا رزقت صفان السريرة ووهبت أو وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم تبتعي بذلك رضا ربها وهذه القوامة الصوامة حفصة منت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشاز في بيت نصرة الدين وإظهار الحق فسبعة من أهلها شهدوا بدرا تقول عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والمنفقة المتصدقة زينب بنت خزيمة الهلالية ذات البدل والمسارعة إلى الخيرات مكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرين ثم تنفيت والمهاجرة المحتزبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما ليس في أزواجه صلى الله عليه وسلم من هي أقرب نسبا إليه منها ولا في نسائه من هي أكبر صداقا منها ولا في من تزوج بها وهي أبعد الدار منها عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة صارة بدينها وأعطى لها الصداق عنها صاحب الحبشة وجهزها إليه والصابرة الحيية أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية من المهاجرات الأول ولما أرادت الهجوة إلى المدينة مع زوجها وطفلها مع زوجها فرق قومها بينها وبين زوجها وطفلها قالت فكنت أخرج كل غدات وأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة كاملة أو قريبا منها حتى أشفخوا علي فأعادوا إلي طفلي يقينها بالله راصخ توفي عنها زوجها أبو سلمة فقال الدعاء النبريا فعوضها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها تقول رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني أخلف الله له خيرا منها قالت فلما ماجع أبو سلمة قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف, فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعل يا عبد الله واجعل يا أمت الله هذا الدعاء ذخرا لكما عند حلول المصائب يعوذكم الله خيرا من مصيبتكما وبن المساكين زينب بنت جحش بنت, بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمت بالحسب والنسب والشرق زوجها الله نبيه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهد فقال جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها بركة بركة على المسلمات إلى قيام الساعة حين فرض الحجاب على بنات آدم بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صيانة للشرف من للعفاف والنقاء كانت سخية عباء للفقراء والضعفاء كثيرة البر والصدق ومع شريف مكانتها وعلوم شأنها كانت تعمل بيدها تدبع وتخرز وتتصدق من كسبها قالت عنها عائشة رضي الله عنها ما رأيت مرأة خيرا في الدين من زينب أتقى الله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقه والعابدة جويرية بنت الحارج رضي الله عنها أبوها سيد مضاع في قومه وهي مباركة في نفسها وعلى أهلها تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها كثيرة تعبد لربها قرانتة لمولاها كانت تجلس في مصلاها تذكر الله إلى نصف النهار تقول أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوى وألا أسبح ثم انطلق لحاجته ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال أما زلت قاعدة يعني تذكرين الله قالت نعم والوجيهة صفية بنت حيي رضي الله عنها من ذرية هابون عليه السلام كانت شريفة عاقلة ذات مكانة ودين وحلم ووقا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لمنة نبي أي هاروم وإن عمك لنبي أي موسى وإنك لتحت نبي كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في زواجها السمن والتمر فكان زواجا ميسرا مباركا وباصلة الرحم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها من عظماء النساء منحها الله صفاء القلب ونقع السريرة وملازمة العبادة تقول عائشة رضي الله عنها أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم أيها المسلمون تلكم هي سيرة أمهات المؤمنين فضائلهن مشرقة حقيق بلساء المسلمين أن يجعلنهن قدوة لهم في الدين والخلق ومراقبة الله والتسليم والانقياد التام لله ولرسوله وملازمة, وملازمة العبادة والإكثار من الطاعات والصدق في الحديث وحفظ اللسان والبدل للفقراء وتفريج قنوبات الضعفاء والسعي لإصلاح الأبناء والصدر على تقوين عوجهم والتحصر بالعلم وسؤال العلماء الواسقين ومناسمة الستر والعفاف والقرار في البيوت والحجاب والحذر والحذر من الاعتناء بالمراهب مع فساد الباطن وإطلاق البصر في المحرمات وتنيين الكلام مع الرجال واحذرنا أن يتهنساء احذرنا من الأبواق الداعية إلى التبرج والاختلاق بالرجال فعز المرأة وشموخها في دينها في التمسك لدينها وحجابها أيها المسلقون إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشت ذاعة في بيت متواضع في حجرات بنيت من اللم وسعى في النخل وذلك بيت مليء بالإيمان والتنوى صبرنا عن نبي صلى الله عليه وسلم عن الفقر والجوع كان ياتي عليهم الشهر والشهران وما توقد في بيوتهن نار وتاتي ايام وليس في بيوتهن سوى تمرة واحد واحده سوى في العيش وصبر على موعود الله ولدن اخره خير لك من الاولى صبر على ما وعده الله بأجور مضاعفة مرتين ومن يقلط من كن لله ورصوله وتعمل صالحا نُعْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن وأعتدنا لها رزقاً كريما فمن ضرب السعادة فليجعل خير البشر صلى الله عليه وسلم قدوة له ولتلحق المسلمة بركاب زوجاته الصالحان فلا فلاحظ الله للمرأة إلا باتباع آثارهم في الستر والصلاح والتقوى والإحسان إلى الزوج والولد فاللهم ارضى فاللهم ارضى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابيات أجمعين وعلى من تبعهن بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين